ضمني ضمني عندك يا جدا ضمني عندك يا جدا ريح علني يا من بلوا زماني استري دا قبي عن من فرط الأسى كل فسيح فعسى طند الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب واشعل قبل ابوال المشي صعلى من داخل القبر بكائي ونحيي ونداء بافتجاعين يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القيل بحقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدى ب إُِّ بَلَ لكن الماض قَلييلون في الذي ققد أقْبل فاتقِ الذعن منِن صَبٍ وَحسم سادِغي ستَذ قُ المَتَظ مَنْ ظامًا في كَربَ وستبقى في ثراها عافرين منجدلا وكأني بلئي من الأصل شمران قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجاء وكأني بالأيام من بناتي تستغير سغبا تستعطف القوم وقد عز المغير قد برى أجسامهن الضرب والسير الحثيث بين السجاد في الاصفاد مغلول اليدى فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل لا سخطا لمحتورهم القضاء بل هو القطب الذي لم يخط عن سوت الرضا مقتدى الأمة وعلي شرقها والمغرب